ونشوة الأوتار يحو علينا لن تشي بأريجه وترطبنا سما مدفوعه كالموج من تيار كل الضلائق ترتوي من نبعه والكون يعرب من شذا غفاري اسمى الامانه حيث عتاب من سعير الدار والقدر